بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد 114. فأما ثمود فأهلكوا بالطاهية 115. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 116. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 117. فترى القوم فيها صرعا فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى حَمَلْنَا لَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكِرَةً فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً سَيَوْمَئِذٍ وَقَاتِلٌ وَاقِعَةٌ وَسُقَتِ السَّمَاءُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش رَبِّكَ فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية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 129-كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 120-وأما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه 121-ولمدر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 فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهد قليلا ما تذكرون تنزيل من رب